قل إنما وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ and wow. قد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المستقين الذين يخشون وَهَا ذَذكُرُ فَقُون أَنزَلُ أَفاء تُملَغكِر وََا Lujan